بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى ناراً تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوح وجوه يومئذ ناعمة لسعيها واضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكوام موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت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 إلا من تولى وكفر فيغلبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم